كراءة في كتاب الأصول من علم الأصول لشيخ العلمة محمد بن صالح العثمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز مساحفظه الله تعالى تعريف المبين المبين المبين لغة المظهر والموضح والصلاح ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء أرض جبل عدل ظلم صدق فهذه الكلمات ونحوها ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله في كتابه الأصول معين الأصول تعريف مبين المبين لغة المظهر والموضح تقول أخفيت الشيء وبينت الشيء بينته يعني وضحته وأظهرته للناس ومنه الإظهار في علم التجويد وهو التبيين الحرف المظهر يعني المبين واستراحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين مثال ما يفهم المراد منه بأصل وضع لفظ سماء أرض جبل وهذه مجسمات لو قلت لأي أحد سماء كل الناس يعرفون ما هي السماء والأرض والجبل والعدل والظلم هذه معان والصدق هذه أيضا يعرفها كل الناس نعم فهذه بأصل الوضع يعرفها جميع الناس ولا تحتاج إلى تبيين وتفهيم نعم قالوا ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما, بينهما بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين نعم فقوله تعالى وأقيم الصلاة هذا مجمل لو قلت لك الآن أقيم الصلاة تقول كيف أقيمها تجيبك السنة كيفية إقامة الصلاة جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هذا يحتاج. قوله أقيم الصلاة هذا مجمل ولا مبين هو مجمل مجمل يحتاج إلى تبيين وآت الزكاة يحتاج أيضا إلى إلى تبيين نعم العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى متى حصل بيانه والنبي صلى الله عليه وسلم حصل بيانه يعني عنده نية العمل به ويشتهد في بيانه وتوضيحه أمرها الله بإقامة الصلاة فيبحث في السنة والقرآن كيف أقيم الصلاة وآت الزكاة يبحث في الكتاب والسنة كيف يؤدي الزكاة نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها أصولها, أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقيه ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا نعم والنبي عليه السلام بل جميع الشريعة وصولها وفروعها هذا على القول بأن هناك أصول وفروع ولكن القول المعتمد ذكر شيخ الإسلام المتينة رحمه الله وانتصره المصنف في مواطن أن, أن يقال الأصول والأحكام الأصول أو العقيدة والأحكام يعني الفقهية والمسائل العملية فالنبي عليه الصلاة والسلام بين العقيدة والتوحيد أصول الدين وبين الأحكام والفقهيات بسنته عليه الصلاة والسلام وتركنا والحمد لله وهذه من النعم العظيمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فلا عذر لأحد إنسان طالما عنده السنة موجودة والكتاب موجود يجتهد يجتهد في فهم الكتاب والسنة إذا خفي عليه شيء فإنه يعذر طالما أنه يجتهد في فهم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نعم وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو, أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا نعم. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى وآت الزكاة نعم فهذا نوع من الزكوات وهو زكاة الزرع بين النبي عليه الصلاة والسلام قيمة الخارج في زكاة الزرع بأنه العشر إذا كان يسقى على ماء المطر، وأما إذا كان يسقى بالآلة ويدفع له نقود، فإنه يخرج نصف العشر. إذا كان هذا الخارج مما يقتات ويدخر يعني من الحبوب، الذرة والقمح والعدس والفاصوليا والأرز ونحوها ونحوها. فهذا فيه إذا كان يروى بالآلة نصف العشر. وإذا كان يروى على ماء المطر بلا كلفة ففيه العشر نعم فقوله عليه السلام فيما سقط السماء العشر لم يبين القرآن وآت الزكاة كم قيمة الخارج في زكاة المال في زكاة عمودة التجارة في زكاة الماشية والسائمة في زكاة في زكاة الزرع وإنما كل هذا جاء في السنة وهذا يدل على توجر جدا قول العلماء القائلين بأن من أنكر السنة فهو منافق أو زنديق والعياذ بالله الله قال وأقيم الصلاة كيف تصلي إذا قلت أنا لا حيث لي بالسنة والقرآن تبيانا لكل شيء كيف ستصلي كيف ستصوم من متى إلى متى كيف ستحج كما حج الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تزكي أنصبة الزكاة ومقدار الزكاة وشروط وجوب الزكاة كل هذا جاء في السنة فالذي ينكر السنة هذا طال المغفل وبعضهم أنكر السنة إلا ما جاء في الصحيحين وللأسف أن نطبع هذا على نفقة أنصار السنة وهذه مصيبة بالاختصار على ما جاء في الصحيحين وهذا ضلال لأن العين البخاري قال أنه أخذ أربعة آلاف حديث كان غير المكرر سبعة مع المكرر وما تركت من الصحيح أكثر هناك في السنن والمعاجم والمسانيد أحاديث صحيحة كيف يختص على ما في الصحيحين فقط هذا باطل نعم ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نعم فالنبي عليه السلام بين المناسك عمليا وقال لتأخذوا عني مناسك كما عند مسلم وعند غيره بإسلام الصحيح خذوا عني مناسكك وعند مسلم لتأخذوا عني مناسكك مناسك فبيّن النبي عليه السلام ما لا يفعل الحاج في عرفة ماذا يفعل في ميناء ماذا يفعل في مزدلفة ماذا يفعل في يوم العيد وكيف يهدي الهادي؟ بيّن النبي على سن كل ذلك عملية ولا شك أن التعليم بالعمل أبلغ من التعليم بالقول نعم وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا نعم فصل الله نفسك بالكيفية التي صلىها بها بركوعين في كل ركعة وقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك فصلوا هذا مجمل بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية هذه الصلاة وأن فيها ركوع وأن فيها ركوعين إنما جاء ذلك عين جاء في سنته في حديث آخر نعم ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر الحديث آه لما جاء رجل يصلي والنبي عليه السلام جالس مع بعض أصحابه في المسجد فجاء الرجل قال السلام عليك يا رسول الله قال أرجح فصل فإنك لم تصل في رواية قال وعليك السلام أرجح فصل فإنك لم تصلي مع أنه الآن لسه منتهي من الصلاة ولكنه لم يأتي بالأركان فصلاته باطلة فرجع فلما جاء قال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام أرجح فصل فإنك لم تصلي ثلاث مرار ثم علمه بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وبيلو أنه لا بد من الطمأنين إذا ركعت فاطمئنا راكعة وإذا وقفت فاطمئنا واقفا وإذا سجدت فاطمئنا ساجدا إلى أن قال وفعل ذلك في صلاتك كلها ويذل على أن غير المتعلم يصبر على تعليمه يصبر الإنسان ولا يتعجل في تعليمه نعم وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا, صلاة ولتعلموا, صلاتي, ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي نعم فالنبي صلى على المنبر ورجع القهقر بقلب الخلف حتى يرى الصحابة كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام فهذا من السنة والداعي وطالب العلم يقف حيث وقف الرسول عليه الصلاة والسلام لأن وسائل الدعوة توقيفية توقيفية إذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الموت بالعمل يعلمهم بالعمل إذا علم هنا بالقول يعلم بالقول وهكذا لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم الظاهر والمؤول لعلنا نكتفي بهذا القدس ورفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم